والأرض وضعها للآنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصر والريحات فبأي آلاء ربكما تكذبات خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبا رب المشرقين ورب المغربين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 يخرج منهم اللوئل والمرجان فبأي آل ربك ما تكذبان ولغ الجوار المشاة في البحر كالأعلام فبأي آل ربك تكذبان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 بِكُمَا تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان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 لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آماء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواغ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آماء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كذها فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيأخذ بالنواصي والأقباب فبأي آلاء ربكما تكذبان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 بأي آلاء ربكما تكذبان بهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومتكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين ذا فبأي آلاء ربكما تكذبات ихن قاصرات الطرف لم يطمهن إنس قغلهم ولا جان فبأي آلاء ربك ما تكذبان كأنه النيل والمرجان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 فيما جنتا فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهما متان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عيدان عينان طاقتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورما فبأي آلاء ربكما تكذبان إِنَّ خِيَرَاتُ الْحِسانُ فَبِأيِّ أَبَاءِ رَبِّكُمْ مَا تُكَذِّبَنِ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ صورات في الخيال، فبأي آل ربك ما تكذبان؟ لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جاد، فبأي آل ربك تكذبان؟